askanهن من حيث سكتم من جذكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واقتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى